بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أثناء بعد مجلسنا الحادي عشر من مجلة سبع كتاب التيثير في القراءة السبع لإمام أبي عمرو الدني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة آل عمران قرأ أبو عمر وابن ذاكوان والكسائي التغرى بالإهمالة في جميع القرآن ونافع وحمزة بين اللفظين والباقون بالفتح وقد قرأ لي قالون كذلك حمزة والكسائي سيغلبون ويحشرون بالياء فيهما والباقون بالتاء نافع ترونهم بالتاء والباقون بالياء أبو بكر وارضوان بضم الراء حيث وقع ما خل الحرف الثانية من سورة الميدة وقوله تعالى من اتبع رضوانه والباقون بكسر الراء الكسائي أن الدين عند الله بفتح الهمزة والباقون بكسرها همزة ويقاتلون الذين بألف مع ضم الياء وكسر التاء من القتل والباقون بغير ألف مع فتح الياء وضم التاء من القتل نافع وحفص وحمزة والكسائي الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وإلى بلد ميت وشبهه إذا كان قد مات مثقلا والباقون مخففا أبو بكر نورج عامر بما وضعت في إسكان العين وضم التاء والباقون بفتح العين وإسكان التاء الكوفيون وكف لها بتشديد الفاء والباقون بتخفيفها ابو بكر زكريا بنصب الهمزه وحفص وحمزته الكسائي يتركون اعراب زكريا وهمزه هنا وفي سائر القران والباقون يرققون الهمزه هنا ويعربونه ويهمزونه حيث وقع فان لقي همزه حققها ابو بكر وابن عامر وسهلها الحرمي وأبو عمرو وحمزة والكسائي فناداه الملائكة بألف ممالة والباقون من غير ألف حمزة وابن عامر إن الله يوشرك بيحيا بكثر الهمزة والباقون بفتحها حمزة والكسائي يبشرك في الموضعين هنا وفي سبحان ولكه ويبشر المؤمنين في الياء وضم الشين مخففا في الأربعة وحمزة في التوبة يبشرهم وفي الحجر إنا نبشرك وفي مريم إنا نبشرك ولتبشر به بتلك الترجمة في الأربعة أيضا والباقون في ضم أول وكسر الشين مشددا في الجميع كن فيكون قد ذكر نافع معاصب ويعلمه بالياء والباقون بالنون نافع إني أخلق بكسر الهمزة والباقون بفتحها نافع فيكون طائرا هنا وفي المائدة بألف وهمزة على التوحيد والباقون بغير ألف ولا همزة على الجمع حفص فيوفيهم بالياء والباقون بالنون نافع وأبو عمرو هانتم حيث وقع بالمد بغير همزة وورش أقل مدة وقنبل بالهمز من غير آلف بعد الهاء والباقون بالمد والهمز والبزي يقصر المد على أصله قال أبو عمرو الهاء وعلى مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه وأن تكون مبدلة من همزة وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة لا غيره وعلى مذهب الكوفيين والبزي وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه فقط فمن جعلها للتنبيه وما يزابن المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف سواء أيضا حقق الهمزة أو لينها وهذا كلهم مبنيون على أصولهم ومحصل من مذاهبهم ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام والباغون بغير مد على الخبر أبو بكر وأبو عمر وحمزة يؤديه إليك ولا يؤديه إليك ونؤته منها في الموضعين وفي النساء نوله وبه وفي عين قاف نؤته منها بإسكان الهاء في السبعة وقالون باختلاف كسرة الهاء فيها وكذلك روى الحلواني عن هشام في الباب كله والباقون بإشباع الكسرة والوقف للجميع بالإسكان الكوفيون وابن عامر تعلمون الكتابة بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشدزة والبقون بفتح التاء واللام مخففة وإسكان العين. عاصم وحمزة وابن عامر ولا يأمركم بنصب الظاء والبقون برفعها وأبو عامر على أصله في الاختلاس والإسكان. حمزة النبيين لما بكسر اللام والباقون بفتحها نافع أتيناكم بالنون والأليف جمعا والباقون بالتاء مرمومة موحدة حفص وأبو عمرو يبغون بالياء حفص وإليه يرجعون بلياء والباقون بالتاء فيهما حفص وحمسة والكزائي حج البيت بكسر الحاء والباقون بفتحها وحفص وحمزة والكسائي وما يفعل من خير فلن يكثروا بلياء جميعا والباقون بالتاء فيون وابن عامر لا يضركم بضم الضاد ورفع الراء مع تشديدها والباقون بكسر الضاد وجزم الراء مع تخفيفها ابن عامر منزلين وفي العنكبوت إنا منزلون بالتشديد فيهما والباقون بالتخفيف ابن كثير وأبو عمر وعاصم مسومين بكسر الواو والبقون بفتحها. نافع وابن عامر سارعوا بغير واو قبل السين والبقون بالواو. أبو بكر وحمزة والكسائي قرح في الموضعين والقرح بضم القاف في ثلاثة والبقون بفتحها فيها. ابن كثير وكائين حيث قابع لف الممدودة بعد همزة المكسورة. والباقون بهمزة مفتوعة بعد الكاف وياء مكسورة مشددة بعدها والوخف على النون قد ذكر الكوفيون وابن عامر قاتل معه بالالف وفتح القاف والتاء والباقون بضم القاف وكسر التاء من غير ألف ابن عامر والكسائي الرعوب ورعوبا متقلا حيث وقع والباقون مخففا حمزة والكسائي تشاطئفة بالتاء والباقون بالياء أبو عمرو كله لله برفع اللام والباقون بنصبها ابن كثير وحمزة والكسائي والله بما يعملون بصير بالياء والباخون بالتاء ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر مطم ومط ومطن ضم الميم حيث وضع، وتابعهم حفص على الضم في هذين الحرفين خاصة في هذه السورة والباقون بكسر الميم حفص خير مما يجمعون بالياء والباقون بالتاء ابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يغلى بفتح الياء وضم العين والباقون بضم الياء وفتح العين عشام ما قتلوا بتشديد التاء والباقون بتقفيفها ابن عامر الذين قتلوا وبالحج ثم قتلوا بتشديد التاء فيهما والباقون بتخفيه فيهما هشام من قراءتي على أبي الفتح ولا يحسبن الذين قتلوا بالياء والباقون بالتاء والقسائي وإن الله لا يضيع بكسر الهمزة والباقون بفتحها نافع ولا يحزنك كاف وليحزن الذين بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما قال قوله تعالى في الأنبياء لا يحزنهم فإنهم فتح الياء وضم الزاي فيه والبقون كذلك في الكل حمد ولا يحسبن الذين كثروا ولا يحسبن الذين يبخلون بالتاء فيهما الكوفيون لا تحسبن الذين يفرحون بالتاء والباقون بالياء في الثلاثة حمزة والجزئي حتى يميز هنا وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وشذوذًا والباقيون الفتح الياء وكسر الميم وإسكان الياء ابن كثير وأبو عمر بما يعملون خبير باليا والباقون بالتاء حمزة سيكتب بالياء مضمومة وفتح التاء وقد لهم برفع لهم و يقول والباء والباقون بالنون مفتوحة وضم التاء ونصب الله ونقول بالنون وهشام بالزور وبالكتاب بزيادة باء فيهما حدثني فارس بن أحمد قال حدثنا عبد الباقي بن الحسن قال شكل الحلواني في ذلك فكتب إله هشام فيه فأجابه أن الباء ثابتة في حرفين وابن ذكوان بزياده باء في الزبر وحده والباقون بغير باء فيهما ابن كثير وابو عمرو وابو بكر لا يبيننه ولا يكتمونه بالياء جميعا والباقون بالتاء ابن كثير وابو عمرو فلا يحسبنهم بالياء وضم الباء والباقون بالتاء وفتح الباء ابن كثير وابن عامر فقتلوا وفي الانعام الذين قتلوا بتشديد التأي فيهما والباقون بتخفي فيهما فيهما حمزة الكسائي وقتلوا وقاتلوا وفي التوبة فيقتلون ويقتلون يبدأ بالمفعول قبل الفاعل منهما والباقون يبدأون بالفاعل قبل المفعول ياءاتها ست وجير الله فتح نافع وابن عامر وحفص مني إنك وجعل لي آية فتح نافع وأبو و وإني أعذها ومن أنصاري إلى الله فتحها نافع إني أخلق فتحها الحرميان وأبو وفيها محذوفات ومن اتبعني أثبتها في الوصل نافع وابو عمرو وخافوني إن كنتم أثبتها في الوصل ابو عمر الى اين تيم مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته